فَإِّا خَلَقُنَاكُم مِن تُرَابٍِ ثمَُّ مِن نُطُفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ سَُّ مِ مُضْرَ ثمَُّ مِ مُضضات مُخَلَّقَتِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةِ لِن بَينَ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ أَمْ يَضُرُّ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 نلامسمر وشم سو کمر و نو جی بشمد تیو منس و کتین سی النَّاسِ تی ارح کا لاد وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد نل دین مسجد ملیم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق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 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا قوي عزيز الَّذِينَ إِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 يَجَلَمَا يُلقِ الشَّقانوا فتْنَةَ للَّذينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ وَالقاسةِ قُلوبُوم وَإِن الظَّالِ مِينَ لَ فِي شِقاقِم بَعيد وَلعَلَمَ الذيذ نَوتُ العِلْمَ أنهُ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ فَيُؤْمُِ به فَتُخْبتَ لَ قُوبُم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ يَوْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ عَنِيدٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا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 وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِفُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مستقيم. وَإِن جَدَلوا كَفَقُ اللعالَ بِماَا تَعملون اللهَّهُ يَحكُ بَيْنَكُمْ يَومَ القامَةِ فيِي مكُ تُمْ فيِيه تَخْتَلِفُون أَلَم تَلَم أن اللهَّهَا يَعلَمُ مَا فيِي السَّماءِ وَالْأَرضُ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 فإذاَا تُتلَ عَهِم آياتاتُناَ بَنات تَععرففُ في أُوجهِ الذيينَ كَفرَرُ الْمُكرَر يَكادُونَ يَسقُونَ بالِالَّذينَ يَتلونَ عَلَيهِم آياتاتِنا قُلْ الأأَفَوونَ بوكُم بِشَرّم مِذَِكُمْ.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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 مِلتَ بكُم إبَرَهِي مَهُو سََّكُمُ المُسلْلِمَِ مِ قَبل وَفِي هذاَا لَكُونَ الرَّسُونُ شَهِدًا عَلَيكُمْ وَتَكُ شهَدَا عَلَ النَّ